och i det mallet, då blir jag i himm och الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْنَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا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 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا بُشَيْرٌ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا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 فَهَلْ تُقْفِنَا نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا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 أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قانون تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالسايره هل اتاك حديث موسى اذ ماده ربه بالواد المقدس طوى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 والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبس وتولى أنجار وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرًا أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَنْلَا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهْهَا كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة قتل الإنسان ما أكفره.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 أن نصببنا الماء صبّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعلبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال يوم يفره المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر إم منهم يوم إذ شئن يغني وجوهه يوم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 Kan du lilla hero bilda det min, och roa med i roa freden, med i kiahu middagen, i ökena, goda och i Idesham so kuirat, waidan nujumu kedarat, waidan Jiban Su Yerat, Waidal Risharu Rotrinat, Waidal Wuhu Shohoshirat, Waidal Biharu So Jirat, Waidan Nufusu Wijat, Waidal Maudatu Suilet, B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 إنه لقول رسول كريم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 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مهلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظْنُ أُلَاءِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّكِ تَبَلَّفُ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ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 كلا ان كتاب الابران في علين وما ادراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابران في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره نعيم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 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين Följande är de som är förtrodda av Allah. Alla är förtrodda av Allah. Alla är الله av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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 فَلِلَذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْرُوْضُ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ الله كَبَّرْتُنِي الله تَكُنْ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 O skymning av himlen och dagens förlopp قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قُعُود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالفعل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 فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الو... ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود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 Fäll jag مِمَّ borrill خُلِقَ en sanumim, jag har en krok. Jag har en krok i en död krok. Jag har en krok i والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدوا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهنهم روايدا الله Allah